الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده انا بعتذر بجاوب على سؤال واحد لانه كنت واد نجيب على الاسئله التي وصلت لنا في جريده ما بنحتاج الى تعليق وبالتالي الاسئله التي قدمت نجيب حتى نجمع بين المصادر نجيب على الاسئله ونعلق نعلق على هذه الصحيفه اللي ما فيها من امر يحتاج الى تعليق والان القضيه تعلق بالدين ما ده بتعلق بالدين لا ابدا نتكلم عنه هذا واجب الدعاه او اقول لي ليه؟, ليه بتتكلم في الجرايد دي اتكاتف في الجرايد دي تكلم باسم الدين ايوه اذا لابد من الكلام ابطال الباطل واحقاف الحق وهذا واجب الدعاه يا الله سبحانه وتعالى هم الذين يسالهم الله عز وجل اللي عندنا الامه تنتظر هؤلاء الناس ومن احسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا الناس الدعاه واجبهم ان يبلغوا الامه وان يقدموا النصيحه لامه الاسلام ويعرف كثيرون يعرفون هذه الجرائد في ناس قرؤوا من الدعاه لكن ما ابنا غش عندهم مصالح او هوافي نفسي او يوافق هؤلاء الناس على كل حال بجيك راجع للجريده بيسال السائل بيسال بيقول قرات حديثا في كتاب اسمه تربيه الابناء بيقول ارجو شرحه وبيان يعني بدرجه الحديث اذا كان صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد مجبنه مبخله ايوه ده حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام احمد في المسند النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مجبنه مبخله وده في مقام الايه يعني ان ما اموالكم واولادكم فتنه معناه مرات المقصود في الحديث انه احيانا الولد يعلمك البخل ويعلمك الجبن كثير ناس في باب الفتنه بالاولاد الاولاد سواء كانوا ذكورا ام اناث تجد الكثيرين يتعلمون الجبن والبخل والجبن صفه ذميمه والبخل صفه ذميمه فواحد مثلا تلقاه ممكن يعني في فتره من الفترات يقدم معروف عشان يضرب لك مثلا بالبلد كده تلقى مرأة اثنين من شكله واحد دار يقوم يدي التاني بون يوم وفي الحالة دي انت جاهد مش حق وتعجيز بيناتهم؟ انت مش جاهد؟ أقل لجين يقول لنا ممكن الحالة... ما تقوم تمسك ده ممكن عشان اقي انت يخلت ضرب يقوم يقول لابا عشاء بالله عليك عشان كالحال... انا حلفتك بالله يقوم واحد عارفة جماعة بتضربه وهو معهم العقين يقوم يزوك بالراحة يقول لك يا زول اخوة <تصفيق> في رب عي وخلهم <تصفيق> يتضاربوا اترك الـ اترك اترك الامر بالمعروف وناهى عن المنكر يقول لك انا ما قالوا ما يضربوني ذات اولاد منتظرني مع, مع سلامه اخو فرتك فوت لا الولد مجبنه مرات ما تكون الفتنه بالولد ناس بتلقاهم في فتنه حتى بيخلوا الصلاه ذات زي ما الله قال يا ايها الذين امنوا لا توليكم اموالكم ولا اولادكم عم ذكر الله ابن عباس فسره قال ذكر الله الصلوات الخمس وبعدها بتخوف فيها بقيه الذكر لكن الواجب فتلقى واحد انت بتصلي وقوم بدري قبل الاذان الاول تلقى في السوق شغال كان ببيع له خضار ولا كان شغال بتاع شاي قبل الاذان الاول يا اخينا صليت الصبح لسه اخره يسووا في الكباب وكذا بتاع شايت القهوه صليت الظهر بقول لك والله هذا التلؤاب صديق و طيب يومه والله الا ما اديه الولد طاردينه من المدرسه من من بلو بالله من بلو حق القصف هسه ده مش جهوداته مش جهودات الولد مجبله واحد يكون ما ممكن يدفع في سبيل الله مرات انت يكون عندك حاجه بسيطه ممكن تقدمها يعني ممكن انت قلت لك على اجل واحد اشيفالك اقول لك يا زولوني او اول وليداته يعني كان الف زائد ذات تصدق ليه زي بالله مرات الف اقول لك لا ليه مو الوليدات يعني الدنيا وما معروف مالك بالو ما تديه انت تعرفه ابليسي شكل لك كده والله صحيح. يعلمك البخله الولد ذات يعلمك اقول لك بتعرفه ذات تديه تخبش ولا لا بقى انت كان اقول لك اولادك ولماين لماين <تصفيق> وفي النهايه يضيع على نفسه الفرصه بتاعه الاجر في باب البخل يعني علموا الولد كان قدامنا قول انا بسلم الولد مجبله مبخلته يعني مرات الاولاد بيكونوا فتنه لغايه ما يعلموك الجبن ويعلموك شنو البخل والحديث صحيح اخرجه الامام احمد في المسند بسال طيب خلينا من الاسئله دي بس بعتذر للاخ جبالي لانه الجديد جبالي قبلي قبلي ثلاث دقائق من, من اطلع الخطبه كده ده بيتكلم ده ده قسيس كبير اسمه فيليوس هاوس فرج مش ياوده بتعرفوه قام بتكلم عن الصوفية وقال واحد معهم والله اي صحي قال نعنا هم الجماعة دين كويسين واتكلم عن ريموت باقينا انا دار اقرأ لك كلام وارود عليهم والجماعة اتجابهم معاو قالوا ايوان احنا وانتم واحد قليت منهم الجماعة اتجابهم ذاتهم البتاعنا القالوا مسلمين يا صوفية قالوا اين احنا وانتم واحد انا قرأ لك كلامه بعد انا جيت اشوف اللي حاصر بقول في حضور صوفي هذه جريدة سودانية جريدة سودانية اسمها سودانية تعريبك طيب بقول في حضور صوفي وقور في القاعة الرئيسة. الرئيسية الرئيسية وصحيحة الرئيسة طبعا في ضبط النحو مش الرئيسية الرئيسة أنت تفاهم كلامي؟ أكتر في قاعة الصداقة في يوم 11 أربعة انعقد مؤتمر مؤتمر تعايش تعايش السلمي في عالم متلوع برئاسه الصوف المحترم يا سلام محمد حسن الفاتح قريب الله ده ده الخليفه بتاع زول دا طبعا داك فات نوح انت جاي لما نداء عليهم ما عارف الشغاله نوح لما قال انك انتذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفانو ما عارف الشغاله انت قال بتكلم زي حافظ الشغاله وعارف يفوت زي كده والد الفار بيطلع حفار وعلى كيفك انت فاهم كلامي على داير واحد يجيني يدي الميكروفون واحد ناري عشان اتمى تيزول بتقدرني والله صاحبي مجرد ما بيصطب تاعنا مجرد على غلطات تعال ورونا انا احنا ممكن نعرف بس لا بي معصوبين بس ساعات يقول لي الصح يقول لي يقول لي انت غلطان وصاح كده وجيب لي دليل ما تجيني ساي ارا واعتقد وينبغي وهذا من الحكمه والحكايه دي بتفرق الا ده ما دهينا انا بلقي لك درس كان جيبني من الحدا اذا ما جتني به دليل واضح غلطتني بعد اكلت لوم نفسك لانه انا بالنهايه بكا غلب انت فاهم والتشيل منع تواعدك لك لا بتجهل الناس عامل الحكمه شو ما التجيل ده ما نحن نحن نجاهل الناس اناسا ليه الزول اللي بيزعل بادب نحن بنكون معاه محترمين جدا والله صح تكون محترم تسال يا اخواننا انتوا الحكايه دي فيها وارد لا دليل اذا بدك دليل لينا لما تدا قل بنجاوبك لكن لما تتفاول تنتقد وانت لست بعالم بنجاهلك وجاهلك ده مالك انت ما تقول لي قال بجاهلك ده غير بكيت تجيني اتباع حكيم دليل الحكم ذات خذ الدليل هو غير الدليل ده انت قراته انا بخلف به دليل في المصنف عن ابن عباس ابن عباس ده كمان صار سنة ابن عباس صار سنة ده ده المرجعية احنا مش ابن عباس يوم من الايام توضى مره مره يعني توضى بس لينين ومره اوش بره طبعا الوضوء انت عارفه ثلاثه ثلاثه اصلا مش الناس كلها عرفت ثلاثه ثلاثه جبت ثلاثه ثلاثه ده معرفه الناس بيعتبروا انت كثير من الناس بيعتبروا انه الا 3 3 ما عارفين الحكم فالواجب والمندوب فابن عباس تظمر مره في واحد كده قاعد شاف ابن عباس من الجماعه ما صاحابي من التابعين قال له يا ابن عباس قول له يا اخي هل الحكايه دي بلا دليل وانت الحكايه دي ممكن اعملها ما كان طاول على ابن عباس غلو ما هكذا الوضوء يا ابن عباس يا هذا ابن عباس طبعا ما يتوضا ترى انت وذلك يجعلنا نجاهل لك كاتب قائل ساكد كله من جاهل لك أنت فهم كلامي؟ من جاهل لك من جاهل لك فقال لهما هكذا الوضوء يا ابن عباس ابن عباس طويلة دع له وجهلوا بحكمة هذه حكمة أغلص عليهم في القوله هذا منهج فقال ابن عباس إنما فعلت ذلك عمدا أنا أمريكي أمريكي مخصوص واحد ليراني أحمق مثله عشان يشوفني أحد ذلك أحمق وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة فقال لا أنا شفت الرسول أنت, ح... انت شفت الرسول أنا الرسول ذا شفت أنت من التساني تقول لي هل وارد ولا واتا مش تقول لي بابجوز بواجه عليه 30 دقيقة وانت بقى بدأ... انت تعالى ثاني مدادتك الدليل بتاع عشان كده لما اقول لك باجي لك الكلام ده في في كتب قرات مساله التكشيل والاغلاظ بسموها الغلظه على المتفاولين الجهلاء و اسمها غلظه ثم زم بترجمها على كده زم الغلظه و زم المبتدعين والمتفاولين انت فاهم كلامي بادله ده واحد منه بس ده دليل واحد في ادله كتير جدا اكتب هكتب الكلام ده فاهم ده على كل حال ده قال برئاسه بتاع حسن فاتح كريم الله والذي كان ادارته للمؤتمر خفيفه الظل خفيفه الظل ويعني بضحك كلمه ومعا ومعانا ساره تاخد بالك انا خليه يدخلوا ماجي خفيف الظل قال وكانت الاهداف واضحه وهي البحث عن القواعد المشتركه من اجل تحقيق التعايش وكما تالق صوفيوهم تالق معهم المذيع اللبق المحترم بروفيسور عوض ابراهيم عوض ده برضه عوض خش الشبكه طبعا داكو مسلم انا بعرف انت بتعرف انت قلت له موزيع وليس كذلك؟ هو صاح موزيع الأخير من جماعة الإخوة المسلمين منظم في الجماعة أنا بحكم عمله في الدعوة حافظهم واحد واحد موزيعين وفنانين أيضا يا إخوان مسلمين قال الله أزعي حمد الرئي عدا منهم من بدر بعضهم من السبعينات يقرأ القرآن ومنظم هنا في توتي أنت عارب حاجة يا أخي؟ أخوه قلت له أنا حافظهم واحد واحد وفيهم ممثلين وكلهم أنا حافظهم أنت ما أعرف حاجة يا أخوه عقدانه انا بكلمك بكلمك والقلب يتفطر انت تقول لي بتضحك قطعك بس ضايقت له بالنيان ابن ولا من جوه والضحك ذاته في النهايه قررته له انت خوش بقى كلامي اذا بنرجي هذا الموضوع وقال قال وكانه صوفي نابع من ينابيع صوفيه صوفيه السودان وبالتالي قال وقد لغا ما وصل قال بيعدل بهمه في, في الامر قال وقال فيليو ثاوس يعني الصوفيه ليحيا عيد القيامه في منزله الجماعه ديال معوض في عيد القيامه في جماعه ورجلونا بغوريك اسمها في عيد قيامه القيامه اللي الزباغاله تلقوا ابو علينا كل سنه يقاوموا لنا في عيد تاع قيامه قامت من ثاني كان قاود مكان الحكايه عرفت اللي قلنا احنا الحكايه تاعنا <تصفيق> انت فاهم كلامي قال في عيد القيامه في منزله العامل وكانت اذ الاشاره ان يد للاب اللي يفوز بدلو بدلوه ويؤكد مره جديده اضافه الى مرات سابقه محبه محبه اول عميقه للرجال الصوفيه خد بالك طبعا الفارسيين هم بحبهم والله صاحب الحب الصوفيه بدنا احنا بره لاننا بنحب ولا بنكره لكن ممكن نتجاهل وجادلنا هل التعامل معاهم مش منقتله كده زي الجماعه كمان المهووسين اللي بكتلوا الجماعه لا لا بابنا قتل يعني احنا بنجادلهم صح نناقش ولكن ما بنحبوا لينوا اصل المحبه اذا حباك وانت احببته معناه في خلل في الايمان بتاعك ممكن تتعايش معهم النصراني يكون جارك الى هذيك ممكن تمشي تاكل عندهم على ما يقول حرام لا في في احكام ابن القيم الف كتاب اسمه احكام الذمه اذا مرض النصراني ما عشان ما تقول انتم ناشفين ما بتعرفوا الحكمه لا لا فيه في في فرق بين المحبه وبين تتعامل معه نمشي ليهم اذا دحين اذا دعم ممكن ادعو انا اجي افطر معاي عشان اوصل للدعوه اذا مرض ممكن نمشي له وعهده مش والسلام زار اليهود في سنة بي داود انا مش دخلت هذا الحديث قبل كذا شوف المحبه بتاعتهم سوا سوا شيء ونتعامل معاهم شيء ثاني يعني نحن هم سوا سوا ما في خلاف دي مشكله ده شرك بالله لكن مس التعامل تعاون معاهم عشان نتعايش نتعايش معهم انت مش تقتل لك نصراني وانت مش تقتل لك واحد من اهل الزمة وما بجد لك تقاتل الا تحت راية الامام سالقتل بتاع الهوس انه تجملة مشل من الاعطال ودي ابونا سيضغط بطبعا الشغلاله دي شغلات اساسا اساس حسن البنا وسيضغط اساسه رب ورب ورب ورب وكله هذه شبكات تحت عندنا احنا نعرفها قيادات يا جماعه جماعه بتنتسب للسلفيه تاع تاع الرئيس السلفيه بيملوا غسيل مخلى الشباب بيدربوا فيهم عشان يقتلوا الخواجات وكذا وده مخالفه شرعيه واضحه والله صح قلت لي انه انا بحب الخوادات وكفر وانا عندي مع علاقه لا لا الدين الدين بتاع نظام الكابر ده تقاتل تطرايه الامام الامام عيالك قال لك قتل بعدك كل كامل تطرايه الامام ما هو صح وتقوم تكتب صحك دبابا انت ده موضوع ثاني انا ما. لكن المحبه موضوع ان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو قالوا آباءهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشرتهم فمعاملتهم شيء ومحبتهم شيء ثاني فذا قال كان قال يحبهم بذلك ويحبهم محبه محبه عميقه لتواضعهم يا قال مع ولم يجادلوا الا بلته هي احسن وقد طلب الاب الضيوف الجماعه من الصوفيه ان يطلعوا على تعايش اهل السودان وقال لهم لو اتيتم الى منزلنا رايتم الصوفيه المهذب طبعا احنا من جماعه كنا في ايران نصارو كده بنعيش في زول حصل كده اللي دار مشان دي كلها السودانيين دول عايشين جربوا لكن الكلام بتاع التعايش اذا وصلك لدرجه انه تقول انا وهو سوا هو ده ده هو طلال لكن كونك يكون جارك وتمشي تحسن عشان توصلوا الاسلام قاعد عملت لك عيد استنادي وياكل عشان توصلوا الاسلام عيان تمشي له في المستشفى عشان توصل الاسلام وانت تبغضه زي ما بعث للمزار الغلاب اليهودي وهو مريض ترجم عليه ابو داوود باب عياده اهل الذمه فلما زاره وهو في في في لحظات الموت في غمرات الموت قال له يا غلام ازي يا ردي ما خربت الدعوه دي ربطها بشيوخ بالدعوه انت تكون هذبك الزول ده توصله مش تقتله ديننا دعوه دين بتاع سلام زي ما بقولك هدفك ان هدفك الاساسي انك توصل الزول ده شنو قبل تقتله ولا يقتلك قول في سبيل الله اكتبني في سبيل الله يا اخي قبل يقتلك في سبيل لا. الله انت رجل بتحاولان تقوم يعني يا دي الله بك رجلا واحدا خير من نعم الاصل في الدين بتاعنا الدعوه قبل القتال انت فاهم والقتال عنده شروط مش هوى ساكن فقال يا غلام قل كل لا اله الا الله فنظر الغلام الى ابي يعني شوف طبعا بقول انه طبعا فابوه يهوداني او نصراني ابو ذات تكيف من الدعوه من كون النبي عليه الصلاه والسلام بجلال القدر يجي يزور الغلام يعود الغلام ولده ولده يغير احيانا يجي قصص التكيف من ابوه مع انه ابو ذات ما دخل لما نظر الغلام الى بيه ابوه لو اطاع ابن قاسم اسمه كلامه كلامه صح لكن بينه وبين اخوه ما غلا فنطق بيع الغلام ومات عليها فقال سيدنا الحمد لله الذي انقذه بي من النار فهيبقى قصه الكلام نحن في الكلام ده انه وقد طالب الاب الضيوف ان يطلوا على ف حاجه سودان فقال لو رايتم اتيتم الى منزلنا لرائيتم الصوفي المهذب محمد عثمان الفاتح خد بالك ده هيني في ايه هيني في ودنباوي وما حتى فاتي قريب الله ولو ضربت مولانا الشيخ النيا جايني في ابو غرون <تصفيق> دي شبكه شبكه واحده لكن الارقام تختلف والله صحيح. الشبكه واحده اصلا الشبكه اسمها شبكه الضلال الشبكه يا اهل كلام اسمها الضلال لكن في الضلال ده بقى شيعة خوش شبكه صوفيه شبكه بلاقرا بتختلف النصارى ده قال اتفق ده مع الباطمي مش معنا المساله واحده قال وقال في فيو ثوس فرج قال بيتكلم قال ان الاسلام لم ياتي ده ده واحد ده اسمه النيل ابو غرون ده كلام ابو غرون وده بيعتبروه لظهوره قال ابو غرون ان الاسلام لم ياتي ضد المسيحيه خد بالك ده كلام ابو غرون خليني نساوس ضر ممكن انت تقول لي ده ما بيقول هو بيعبر عن رايه ولكن وما بتوافق معه لا لا ابو غرون بالتوفيق معه ابو غرون قال ان الاسلام لم يعتد ضد المسيحيه ولم ينسخ الاديان التي سبقتها خذ ذلك وذا الكلاميني ولم ينسخ الاديان التي سبقتها انما مكمل لها فلا يمكن ان يكون الانسان حقل تجارب للاديان ولا يمكن ان يكون كتاب المسيحيين الا كتابا الكتاب المسيحي الكتاب يقول لا يمكن ان يكون كتاب المسيحيين الا كتابا صادقا الكتاب بتاعهم ده الانجيل خد بالك الا كتابا صادقا ليس فيه تحريف ليس فيه تحريف بيتكلم عن الكتاب الذي بايدي بعيد النصارى الان لو بقلبك كتاب صار ما فيه تحريف او تذيب بل هو برجع لا بد منه لا بد منه وقال و و وقال الاب الاعضاء المعتبر اذا شئتم النجاح فلا تضعوا اهدافكم في اهدافكم ان تغيروا مسيحيا الى الاسلام الاب طبعا هم مناكر قال لهم سامعين كلام الميل قال لكم ما منصوب وما في تعريف بعد كده قال ما تخططوا في اهدافكم تنقول لك مسيحي تجيبه لانه قال ابو قرون قال لكم واحد اللي قال واحد ما مزه لو مش يبقى ثاني ده ده علق عليه يعتمد كلام النيل على اساس انه ثاني زول غلط وما في مادام النيل فهمت ابو غرون قال كل واحد يبقى قال ما يكون ايها المسلمون ما يكون من اهدافكم ان تغيروا ان تغيروا شنو ان تغيروا المسيحي الى شنو الى مسلم بحسب اعتراف القران الكريم هو موحد النصراني هو قال النصراني بحسب اعتراف القران ده الكلام ده برضه ماجي اوريك الحافظ كده قال هو موحد وغير مشرك وما شهد به القران الكريم ان ما هو مساحات ومدموده وممتده واحترام بين المسيحيه والاسلام عنوان كتاب مؤهل لان طبعه وزاره الارشاد وان تجعله مرجعا في يد الدارسين كمان بير ورطنا عن طريق الحكومه والله صحيح ابو صليب قال بكلام ابنيل فده ما في ما منسوخ ودين حق يجوزات الارشاد تطلعك دار ورطنا مع الحكومه كمان فده ورط الحكومه أبو صليب باري وجه الحكومة والله صحيح عشان تاني ماذا القصة بتاعته النيل قال يقول لك هذو الحكومة الاشاد. وزير الريشاد وزير الريشاد قال مافر باري ورط أبو صليب ورجع للنيل نناقش النيل النيل شيعي صوفي والله صحيح من جنس أئمة الضلال في البلد أول شيء هو شيعي النيل هذا وعلم له كتاب لغاية ما ناقشته الدولة في مستوى قياده وزاره الارشاد الكلام ده انا جابوه لي يناقشته قبل سنوات منشور جاب من وزاره الارشاد والتوجيه على ان وزاره الارشاد والتوجيه استدعت النيل ابو جرون وناقشته في كتاباته الشيعيه التي فيها اساءه للصحابه وقد رجع منها قال كده المنشور قال يا ابو توغاز تعال يا سعد انا دوله لا نكشف ان طلع له كتب النيل ده طلع له كتب اتاف بها عمر بن الخطاب واساه ابو بكر الصديق على مسار الشيعة فقال عمر بن الخطاب عيان وعنده مرض في دبره ما كان يشفى الا ببير رجال والله صدق ده كلام النيل نقله من كتاب من كتب الشيعة تاع الكافر الكليني الكتب دي تطلع النيل ده وطلع واساء الى ابو بكر الصديق و اسائل عمر وقال لهما فلما قريش وكان بحمد الله انه وزاره وزاره الارشاد المهم دي قامت بخطوه جميله جدا في الوقت ده وقبضوه وحققوا معاه وبعدين طبعا جه خلاص بعد ايش توبته طبعا مات والله مات لانه نحن عندنا في مذهب الشيعة عندهم اصل من اصول مذهب الشيعة ما يسمى بالتقيه يعني اذا قبضوا فالطنوط من الشعالات يقول لا لا والله شفتو شفتو لانه يقول الكوليني في الكافي من لم يدين بالتقيه ما ليس شيعي ده الكوليني ده اكبر كتابه الشيعي انه الشيعي لابد يدين بالتقيه التقيه دي انه يصير خلاف ما يخص لما يقبضوا تجي القصه فيه في, في يابد لا قطع رقبه ولا شيء يقول والله معليش استغفر الله العظيم لكنه جوا جوا ده ما ثابت بتاعهم عفوا من اصولهم فاحنا بنقابل رود على امنيه الهذا نعرف انه الدين الاسلامي بينسخ كل الا ده يعني اذا في واحد عنده كلام غير كده يرفع له ايده في واحد كاتب ولا كده ولا دول ساي جابوا الداري بيرفع ايده ويقول الا يقولا الجماعه يقولا الاسلام ما انسخ نحن نعرف الاسلام الاسلام نسخ بدليل قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يوفره على كثير كل وكفها بالله شهيده وفي اخرى ولو كره المشركون يبقى كلامنا ده الاسلام علغى كل الاديان وفي معنى قول تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الايه واضحه في سوره اليمان الله عز وجل ما بيقبل والمقصود هنا بكلمه الاسلام الاسلام الاخير والا فان جميع الانبياء جاؤوا بالاسلام الاسلام بمعنى هو العام هو دين جميع الانبياء بمعنى هو الخاص هو دين انا بعثه الذي نسخ كل الاديان ولاقبه الله عز وجل دينا سواه وكان قوله صلى الله عليه وسلم واضح تقول ليه اني الغل اني الغل في وشنا كاتب وكاذب لنا جاي قال يقول ويقول النيل ويتكلم وابو صليب وعيد وتسكت يسكت علماء الامه الاسلاميه وما بيتكلموا وما ادين نصيحه ما اللي يقدر نصيحه فعارف حديث الامام مسلم عن ابي غريره في صحيح مسلم في واحد يقدر يرفع ايده لانه حتى البنا بيشارك الجماعه دول في الشغل على البنا الشغل بتاع بجيب اقول لك حتى البنا حسن البنة المصري مشترك مع الجماعة ديال في نفس المنهج جايك له ماذا منهج إخوان مسلمين؟ نفس الشغل أنا بتاع تنين أبو غرون بيقول حسن البنة جايك له لكن كده أستخلينا مع أبو غرون ده أن نكسر غرونيون يجي عليه الذول ده أكتاني انت فاهم؟ في حديث مسلم أنا بأسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أي يهودي نصراني انما سلم قال سمع سمع بمحمد وما آمن دجنهم فوالا اي النيه اللي يقول لهم ما بحاجه وابو صليب امن عليه يقول اذا انت خلاص يا اخواننا ما دام هي القلب ما بعنا النيه القلب ورضوا قال تقول له النيه وكان في فايده بذم نفسه النيه هي اللي بتحشر ايه غلط هي انت ابو سافل هذا واضح. نتكلم في الكشف عن زيف هذه الأباطلة تكتب عبر الصعف وينخدع بها كثير من خلق الله. بعدين القرآن قال لنا واضح عرب عليهم. انت بتنافق يعني؟ جلس لك التوبة؟ التوبة دي برضو بتاع تنصر صلى؟ الآية قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقي من الذين أوتوا ديرمونو. مجيئهم ذاتهم من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيدي وهم صغرون القرآن أعلن عليهم حرباً والحرب عليهم تحت راية الإمام يعني أولاك كمان تفهم الآية دي يقولوا خلاة بالله قاتلوا الذين لا يقلوا ما يحروا الديني قرجاء لا لا لا ده لما يكون في راية جهادة الإمام الحاكم يقول لك هاي رحم والقاتل ده بعدين قاتل لا كلمه ما فوض الشغاله انت فاهم كلامي فوق الاعلان زامبيا تقول طيب لما انت تقرا الفاتحه انا بوجه السؤال لي ابو جرول ولا ابو صليب النيل بتصلي اقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس بس كمل دول منو يا ابو جرول المغضوب عليهم منو بيقول لك احتمال يكونوا انصار صلنا هذا ما انا والله بنوي اتعالهم كده حول الاله ده اا المرغوب عليهم في التفسير هم اليهود ولا مش قال ابعت لهم كده بالتفسير الضالون هم النصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره يبقى هيجينا احنا نخلي كلام القران وسنن نتابع كلام النيه اللي بغرون العب هنا يا اخي شوف كم من العقاله على حساب الاسلام ويسكت علماء والامه الرسميين رغبه الاوراضه واذا تكلمنا قامت الدنيا علينا اذا نقدنا يقوم عليك سافل من السفله يتكلم في ما من الحكمه وكان ينبغي وان هذا هو ديتنا ولا بد لا هذا لا بد شنو انا لو وقعت في الديبان الجبر والله طيب ما بخليك ما ده ده محمد عبد الله ده مش بتاع الدين ده قال مين بيلعب ده بتاع ولاه برافي في مقام الدين وفي مك محاربه الباطل البنا نفس الكلام انا لما قلت لك الكلام ده برجع لك لكتاب اسمه قافله الاخوان المسلمين للسيسي ده الكتاب السيسي من جماعه الاخوان المسلمين بينقل خطابا للبنا في بمناسبه مرور 20 عام على تاسيس جماعه الاخوان المسلمين ده كلام مين كلام السيسي قال قال السيسي وقد قال الامام شهيد عتال البنا في خطابه بمناسبه مرور 20 سنه ابتدت يا جماعه ايها الاخوان المسلمون نفس الكلام بتاع ابو غرونه ان دعوتكم ليست موجهه ضد دين من الاديان او عقيده من العقائد او طائفه من الطوائف ده كلام البله ان دعوتك وايها الاخوان كده تلقى الاخ المسلم بتاع كله مش يا قومطلي يرقص محصوفي مع ويلعب معاك وممكن تلقاهم مسلم صوفي وتلقاهم يرقصوا في حركه الذكر او انت تعال صوفي يقول لك لا انا قومطلي لكن بحب بحب مع بحب واحده الحا قال لهم وانما الخطر وانما الخطر الذي يواجه هذه الجماعات وهذه الاديان ده كلام البنا انه قال عقيده دعوته ما موجهه ضد النصارى ولا موجهه ضد ديما الاديان ولا موجهه ضد الطائفه بالطوائف ونحن عندنا ادله بتبين انه الدعوه بتاعت الاسلام موجهه ضد الدين من الاديان وعقيده مش هو بل اذكر ذكرته لك الايه قبل قليل دا مش كده تقاتوا الذين لا يؤمنون بالله ابو دعوه الاسلام يمقد دعوه الاسلام دي شيء ودعوه البنى براني دعوه لاصوات المسلمين نقضه كبيره تمثل الاسلام في شيء والله على كيفك انت انت يا مسلم انت اعتبر ما انت اعتبر لكن الادله ما بتزعفك الادله على ان الاسلام دعوه الاسلام ليست موجهه ضد دين من اديان او عقيده من العقائد الاسلام بيحارب العقائد الفاسده ويحارب الطوائف المنحرفه وذلك بقوله عليه الصلاه والسلام تفرق امتي على على كم على 73 فرقه ما قال كل عليكم الله بالله ما تعملوا مشاكل ولا مو. كلها في النار الا واحده قالوا ما هي قال ما عليه انا وصحابتي ما نهج واضح كتاب وسنه وش يصير السنه عشان ما تعمل لي غلبه هو انت تتخيل الشغله انا حكر لي انصار السنه ولا كذا دام ان هجين تديلتزم بهم انا ما دارك تبقوا معانا ولا كذا انا ما انا ما كتاب وسنه اما اخوان السنه هم ناسنا في ناس فينا ناس اخوان معنا في الطريق لكن ما عندنا مساله بتاع التنسيق يعني مثلا تبقى توالي بقرارات يعني مثلا قعد جماعه قالت كذا المنهج بتاع الصارصونه مؤسس على الكتاب والسنه يعني لو بدي اكلمك بقول لك والله السيد رئيس الصارصونه امبارح قال قال لنا الزلمه تابع شو قال جيب دليل احنا عندنا والله طيب بابي الحاج سي مصاص الصيد الرئيس بتاع اساس السنه قال يقول جيب دليل خلاص معنا ما في ثاني حاجه لان قوله في نشره وردت النشره ده عند الاخوان المسلمين توجيهات بتيجي من المكتب غدا تعملوا كده غدا مسيرة جماعية بين هني لغاية خورتقة أره لا أخبر مش ساكن انت تديني دليل ولا توديني ساكن أنا داني رب ونعلي والإخوان المسلمون كنت معهم أو أنت معرف؟ أنا كنت معهم قبالة إنت هل بتكتب؟ أكتب كلامنا أنا معهم قبالة أنت فاهم كلامين؟ أنا لا أكتبع ما الحاصل يا أخير إبقى على يقول وإنما الخطر الذي يداهم هذه الأديان قال خطر الإلحاف فعند الإخوان المسلمين العقيده اللي بتحارب بس عقيده شنو؟ الالحاد الشيوعيه اللي بيقولوا الله باطل يعني العقيده التي يحاربها البنا هم شنو؟ وبدعي لك يقول لك ذول قال الله الله في طيب خلاص دوت لهم ده ده قال الله بيقول لك تعال ما بتنال طيب لو قال الله في وقال الله. هو الله فيه. ما حلو قال يا قول يا الله لان ان النداء هو اللي قال الله في باطل واحد والله صحيح مش ده قال الله باطل ده قالك مش اشي قلت لك الله باغي الله باغي كويس انت كافر واحد ثاني انت كيف الله فيك الله فيك يا ابو راي الحاجه دول ده عليش. واحد عنده الحكم لانه الشرك والكفر واحد الدجال اللي الله نده وده الله ما قال الله باغي كله كله هل مش الحكم واحد ما دام مشرك ذا كفر والميله واحده في النهايه قال العلماء المشرك وقال جاءك القران مبين ان الكافر المشرك كفر وانت تذكروا قوله ومن يدعو مع الله اله اخر لا مر حال له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون هو مداب الشرك وختام الكفر من يدعو مع الله يعني يدعو مع الله برضه كان انه قال انه لا يفلح الكافر لانه كاذب اطلل وان اعترف بوجود الخالق لكنه جهل له يعني شريكا ولدا عشان كده لما ترجع للتاريخ كده انت صفحه روز اليوسف واحد من تلاميذ حسن البنا كان يمثل شيخ للاثر اسمه الباقوري ده كان شيخ الاثر في ال60ات كتب صحيفه وعنه دعا الى هذه الدعوه ده كان ذكر شيخ الاثر بنفس الشغله بتاعه ابو غرون وبقسكيته وكده انه اتى اتا اللي هو الشيخ الاثر الباقوري الى اكبر قسيس في مصر صاحب كنيسه كبيره والازهري يلبس عمامه بيضاء العمه بتاعه الازهري مش انت ما شفته علمه الاثر عنده عمه كده اللي تطلع غلا كده ملبسه كيف ما تعرف بيضاء كده جاء احتضن القسيس القسيس طبعا زي ما انت شايفه القسيس بيلبس شنو عمامه سوداء ما شفت القسيس همته سودا سود الله وجوههم ملابس فال الاذاري الشيخ الاذار جمتك ليكه مسك ابو صليب فدا وكده وحضنه بيحقق مبدا الوحده والله طيب الوحده اللي بدعولانا ثنيه وويره وقال بيت شعر قال الشيخ قصغ حضنه كده الشيخ قص والقص شيخ الشيخ جسيس والجسيس شيخ والشيخ والقص قسيسان وإن شئت قل هما شيخان كل واحد قال اثنين قسوس واحد واحد فسلم واحد ابو صليب شيخين ولا سموه اثنين قسوس فيلتقي الاسبوع القادم جزاكم الله بالاحجام صلى اللهم على محمد وعلى صفحه